ومن ل وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد نبدأ اليوم بعون الانشقاء اليوم الله تعالى وتوفيقه تفسير سورة س ح ب ي ت ك ل م وهذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة لها ص ل ة و ث ي ق ة بما قبلها ف س و ر ة الانفطار عرف الله سبحانه وتعالى فيها بالحفظه الكرام ل أ ن ه م كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون عرف بهم في س و ر ة الانفطار ثم في س و ر ة المطففين بين لنا الله سبحانه وتعالى مكانه ما, ما كتبوا ف إ م ا أ ن ه يكون في عليين هذا الكتاب و إ م ا أ ن يكون في أ س ف ل ا ل أ س ف ل ي ن في سجين وما أ د ر ا ك ما س د ي ن وهنا في هذه ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة بين الله سبحانه وتعالى عرض هذه الكتب التي كتبت انظروا إ ل ى ا ل ص ل ة ا ل و س ي ق ة والتناسب بين هذه السور الثلاثه ا ل أ و ل ى عرف الله عز وجل بالحفظه الكرام حرف ان في ح ف ظ ة موجودين بين ك ت ب و ا أعمال ا ل إ س ا ا ن لنا و ر ة اللي بعد م ه بيّن ن ل الله عز وجل مكان ما كتبوا ف إ م ا أ ن يكون في أ ع ل ى عليين و إ م ا أ ن يكون في في سجين وفي هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة بين الله عز وجل لنا عرض هذه ا ل أ ع م ا ل ف أ م ا من أ و ت ي كتابه بيمينه وسوف يحاسب ح س ا ب ا يسير ا فهذه هي ا ل م ن ا س ب ة بين السور ا ل ث ل ا ث وهذه السور ة ا ل ك ر ي م ة س و ر ة م ك ي ة بلا خلاف و آ ي ت ه ا خ م س و ع ش ر و ن آ ي ة خ م س و ع ش ر ي ن آ ي ة لا خلاف بين ا ل ع ل م ا ء في م ك ي ة هذه السور ة المباركه ة افتتحها الله سبحانه وتعالى ل ب و ق إ ذ ا السماء انشقت و إ ذ ا نظرنا في خلال ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة لنبحث عن جواب إ ذ ا فجواب إ ذ ا هنا محذوف لماذا فقالوا حذف جواب إ ذ ا ليذهب المقدر فيه كل مذهب ممكن تتخيلوا ب ع قدروا ل ك كيفما انت كيفما ترى حسب ما يتناسق مع مفهوم ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة وقالوا حذف ل ل د ل ا ل ة عليه عرفناه من خلال ايه؟ من خ ل الصور ا ل ا ل م ا ض ي ة وقالوا رأي ثالث قالوا ان جواب ثالث ان رأي اذا عند قوله تعالى فملاقيه يبا رأي في, في <تصفيق> الرأي ليذهب في بإيه يتخيل الرأي الثاني قيل عليه سبب جواب مذهب حسب بلنا معنا إذا ثلاث آراء الأول إما ليذهب المقدر قدروا ما الفت هذا الأول قيل أنه لدلالة الكلام عليه. لنا من خلال الصور كم من من عذف أنت أنه كل لك حذف السابقة وقالوا أ ن ج و ا ب إ ذ ا عند قوله تعالى فإيه؟ فملاقيه إ ي ه ف ولكن ما المراد, المراد بالانشقاق هنا قالوا أ ن المراد بالانشقاق هو انشقاق السماء بالغمان لقوله تعالى ويوم السماء بالإيه؟ بالغمان تشقق ويوم هذا رأى وراي اخر قالوا المراد به ابواب السماء ا ل هي منها تهبط اليه الملائكه وقيل ان السماء تنشق من هول هذا اليوم العظيم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في السور ا ل س ا ب ق ة لأن الشمس تكور وأن النجوم تتساقط تكور و أ ن السماء ت ش ق أ ي ض ا و أ ن البحار تجف و أ ن الجبال تدك كل هذه ا ل أ م و ر إ ن م ا تحدث في صدر يوم ا ل ق ي ا م ة كمقدمات ف هذا اليوم فكما قلنا سابقا إ ن دل هذا ف إ ن م ا يدل على عظم ما يقع في هذا اليوم العظيم و اذنت لربها و حقا كلمه اذنت هي توحي بيه استمعت اذنت يعني استمعت ل أ م ر الله سبحانه و تعالى ل أ ن ه ا ما كان ل أ ي مخلوق من مخلوقات الله أ ن يعصي أ م ر الله سبحانه و تعالى إ ن م ا أ م ر ه اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون هذا هو امر الله عز وجل فمعنى ك ل م ة واذنت اي استمعت لامر الله سبحانه وتعالى وفيه مجاز للانقياد والانصياع والاذعان لامر الله سبحانه وتعالى في ط ا ع ة امر الله سبحانه وتعالى و ايه لربها وحقها معنى ك ل م ة حقات يعني حق لها وحقيق بها وجدير بها لان تنفذ امر الله سبحانه وتعالى واذا الارض مدت وهنا ينتقل الله سبحانه وتعالى بنا الى الارض والحال التي س ت ق و ل اليه يوم ا ل ق ي ا م ة فما هو حال ا ل أ ر ض بين الله عز وجل لنا حال السماء فما هو إ ذ ن حال ا ل أ ر ض فالارض معلوم عنها ومعروف عنها أ ن ه ا م ل ي ئ ة بالمرتفعات و ا ل م ن خ ف ض ا ت الجبال ا ل أ و د ي ة البحار كل هذه ستستوي وتميد ب أ م ر الله سبحانه وتعالى وتكون م ت س ع ة م س ت و ي ة كما ذكر في الحديث حتى أ ن ه لا يكون لابن آ د م فيها إ ل ا موضع قدميه ا وعتتساوى الجبال والبحار كذلك ورغم هذه السعة وهذا الاستواء وهذا الانبساط تب متسعة وتصبح منبسطة ورغم كذلك هذه ولكن كل إ ن س ا ن منا لا يجد إ ل ا مكان قدميه ف ق ر ف إ ن دل هذا ف إ ن م ا يدل عليه على ك ث ر ة الخلائق في هذا اليوم العظيم فمن لدن ادم إ ل ى آ خ ر مولود يشهدون هذا المشهد العظيم الذي أ خ ب ر عنه ا ل ق ر آ ن الكريم في غير موضع لذلك معنى كلمة مدة يعني انبسطة مدة و ت س القت و و أ ما فيها وتخلت أ ل ق ت نعم في س و ر ة الحقه نعم م ا هي ا ل ق ر آ ن يفسر بعضه بعضا لا خلاف بينهما وما هو موجود في س و ر ة الحقه فهو يعني ب ع ي ن ه أ و ش ب ي ه لما هو موجود هنا و يمكن ا ل إ ن س ا ن ان يفسر ا ل آ ي ة ب آ ي ة أ خ ر ى ماشي و أ ل ق ت ما في ه ا و تخلت ما معنى أ ل ق ت ما في ها إ ي هي ه ا ل ل ي أ ل ق ت ا ل أ ر ض أ ن ه ا تخرج كل ما توت علي ه من أ ج س ا د العباد تخرج ليه؟ ليوم ه ل ي النشور ليوم ا ل ح س ا ب لهذا اليوم يوم القيامه ة وسمي بيوم لطول قيام الناس فيه امام الله سبحانه وتعالى للحساب فمنهم من يمر عليه هذا اليوم ك ا ل ص ل ا ة المكتوبه ة الصلاة في بيصلي الانسان المغرب او العشاء أو الفجر أو الصبح او الظهر او او ظ ر العصر في في ربع رس او ايه ساعة مثلا الساعة ساعة في ساعة ومنهم من يمر عليه هذا اليوم كيوم من أ ي ا م ا ل أ س ب و ع ز ا ئ ي يوم من أ ي ا م الدنيا بحسب ل ي ه حسب العمل ومنهم من يمر عليه هذا اليوم كخمسين ألف سنة م م الف تعود خمسين أ س ن ة وأكثر مما ن خ س سنة, سنة. ده سبب ي ن ألف ده ل لذلك مثلا إ الإنسان وضربنا أن إذا كان م تعد ب ا من ش ة والمشقة العمل يعني ولكن كان سليما في جسده ف إ ذ ا ما نام الليل ب أ ك م ل ه ف إ ذ ا ما استيقظ في الصباح ظن أ ن الليل بطوله م ر ك د ق ي ق ة و ا ح د ة أ و ك س ا ع ة و ا ح د ة ولكن إ ذ ا ما استيقظ ا ل إ ن س ا ن في منتصف الليل و أ ل م به هم أ و غم أو مرض فمن او ل س ا ع ة ح د دية ة لطلوع ل ا ش م س أو لطلوع ل ا ف ج ر كأنه دهر او شهر تياه ليل طويل ليل طويل مر عليه فكذلك ب ا ل ن س ب ة ليوم ا ل ق ي ا م ة يقدر حسب عمل ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عمل لهذا اليوم فسوف يكون يوم خفيف ك أ ي يوم و إ ذ ا لم يعمل لهذا اليوم فكما أ خ ب ر ا ل ق ر آ ن كخمسين أ ل ف س ن ة مما نعود د وقيل أ ل ت ما ف ه بطنها ا ما ا أي أخرجت ما في بطنها من أ س اخرجت وقيل أ ما فيها من كنوز ولكن ا ل ر أ ي الراجح ا ل أ و ل و أ ل ق ت ما فيها وتخلت انظر إلى كلمة وتخلت هي غ ا ي ة في ا ل آ ي ة بلغت ا ل غ ا ي ة في خلو جوفها بلغت أسلوب الغاية لأن ذي فيه م ا فيه م ن المبالغة ك أ ن ه ا أ ج ه د ت نفسها وتكلفت في هذا الصنيع حتى تخرج كل ما ا ج ت م ل ت عليه من أ ج س اجساد د من أ العباد لبى كلمة تخلت هي مبالغة وتكلف وإجهاد لإخراج ما اجتملت عليه من أجساد العباد وأذنت لربها معنى ما من من وأذنت وحقت هي وإجهاد أجساد أجساد استمعت ل أ م ر الله سبحانه وتعالى و أ ط ا ع ت أ م ر ه و ك ل م ة حقه يعني ايه يعني حقيق بها أ و جدير بها ل أ ن تستمع أ و تنفذ أ م ر الله سبحانه وتعالى ل أ ن ه كما قلنا ما كان ل أ ي مخلوق من مخلوقات الله ل أ ن يعصي الله عز وجل ايه في أ م ر ه وهذا إ ن دل ف إ ن م ا يدل كما قلنا على كمال ق د ر ة الله سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا ف م ل ا ق ي إلى ر ب ك ك د ح ا ف م ل النداء ق ي ا من الله سبحانه وتعالى على ا ل إ ن س ا ن الذي خلقه بهذه ا ل ص ي ر ة فإنما ان دل ف إ ن م ا يدل على تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل و أ ن ع م عليه وفضله على سائر المخلوقات ولكن هنا هل المقصود هل بالإنسان الإنسان هنا إنسان بعينه أل جنس أم ق ا ل وقيل ا المراد بهذا النداء هو جنس الإنسان فكلام دا عام نداء عام بكل وقيل أن جنس بكل ل ل م هو و ا ت و ق أ ن المراد به رجل بعينه كان يسمى ا ل أ س و د المخزومي عندما جادل أ خ ا ه أ ب ا س ل م ة في البعث ف أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى هذه ا ل آ ي ة الكريمه م المراد م ة لابعندنا بالإنسان هل هو الإنسان على ع هو و أ م أ ن ه إ ن س ا ن بعينه ف إ ح ن ا أ م ا م ر أ ي ه ر أ ي ا ل أ و ل قالوا أ ن المراد بجنس ا ل إ ن س ا ن فهو نداء عام و ر أ ي الثاني إ ن المراد به إ ن س ا ن بعينه اللي هو اسمه ا ل أ س و د المخزوم هل معاه إليه إنك كادح إلى تبعوش فملاقين كادح كتحا إنك ربك إيه ما معنى كلمه ة ك ا هو أ ن ه مجد ومجتهد في عمله سواء كان خير أ و ش ر سواء كان هذا العمل خير أ و كان ش ر يعني العمل الذي يعمله ا ل إ ن س ا ن في حياته حتى ينتقل إ ل ى الله عز وجل و الكاتح د هو معناه او تعريفه و أ ن يعمل ا ل إ ن س ا ن عملا جادا حتى يؤثر فيه هذا العمل يؤثر في جسده يعني, يعني يبالغ في ا ل ا ه في العمل وفي ا ل م ش ق ة حتى يحقق ل نفسه التعب و ا ل م ش ق ة حتى اللوم ك م ة ذاته ب يشعر بالجهد و ب ا ل ش د ة و ب ا ل م ش ق ة في ا ل ا ه في العمل أ ي ع م ل ي عمله ا ل إ ن س ا ن سواء كان خير أ و ش ر ف هو يندرج تحت ك ل م ة اي ت ا ل ح ا ولكن نظرو ان ع د م ا يقول الله سبحانه و تعالى ف م ل ا ق ي ه يعني أ ن ت بعد ما ت ع ي ش ا ل ف ت ر ة د ي ك ل ه ا من الزمن و تعمل في هم ا ن خير أ و ش ر ف ا ع ل م أ نكفين ا ل ه ا ي ة م ل ا ق ي ل ه ذ ا العمل ف م ل ا ق ي ه ب ا ل ض م ي ر ي ع و د علي ى إ ه ي ع و د على عمل ا ل إ ن س ا ن فملاقي ه ا ل عمل انت عملت في د ن ي ا ك عتلقي ه في ا ل آ خ ر ة أ و فملاقي ه ملاقي جزاء ه من الله سبحانه و تعالى ي و م ا هي سبحانه و ع ن د ن ا م ر ج ي ا ن ه و تعالى ي ا م ي س ب ح ا ن ع ا ل ى ي ا و م ي س ب ن تعالى ي ا م ا ه ا ن ه و تعالى ي ا و هي س ب ح ا ه و تعالى س ب ا ن ه و تعالى ي ا و ا هي س ب ح ا و تعالى ي ا م ا هي س ب و كلاهما يتمشى مع ا ل سيق ا العمليل ل ملاقات فهي ملاقات الله عز وجل معنا هي بل ي هو الموت ث م ا ل ب ع ث للتساب ث م ا ل جزاء فالمعاني كلها يتحمل هذا اللوز مدمن ا سياق العامه يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك ك ا ذ ي إ ل ى ربك تتحل فملاقي فاما أ م ن أوتي ت ك ب ه ي من أ اوتي كتابه ت ص ل ي في الناس إذن الناس يمينه كما ذكرنا أ ن في, في س و ر ة الانفطار عرف الله عز وجل بالكرام الكاتبين وفي س و ر ة المطففين ذكر الله سبحانه وتعالى لنا مكان ما كتبوا ف إ م ا ان يكون في عليين و إ م ا ان يكون في سجين وهنا العرض عرض ما كتبوا ف أ م ا من اوتي كتابه ب إ ي ه فهذه هي ا ل ف ئ ة ا ل س ع ي د ة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها ا ل س ع ا د ة في ا ل آ خ ر ة بسبب ما قدموه في ي ه في دنياهم ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا اي هو الحساب اليسير الحساب الهين ا ل س ف ن فقد روت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها وارضاها أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم ق ر أ في صلاته بهذه السوره الرسول يدعو الله شوف وضعه وجل فيها رغم المكانة العظيمة التي وضعه الله عز وجل فيها وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر فكان يدعو الله في صلاته ويقول اللهم حاسبني حسابا ي س ي ر فلما انتهى من صلاته س أ ل ت ه ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع و ا ر ض ا وقالت له يا رسول الله ما ن ح س ب الحساب ا ل ل ل ه ع ي ه و س ل م أن ي ط ل الله عز وجل على ع عز كتابه فيتجاوز له عنه ربنا سبحانه وتعالى يطلع على كتاب ا ل إ ن س ا ن وما كتب فيه من خير ومن شر ثم بفضل الله سبحانه وتعالى يتجاوز له عن سيئاته فهذا بفضل الله ورحمته فهذا هو الحساب اليه اليسير الذي ذكر في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وينقلب إ ل ى أ ه ل ه مسرورا ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي هو أ خ ذ كتاب ه بيمينه وربنا سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا يسيرا هينا سهلا بسبب هذه الفضائل ا ل ع ظ ي م ة وعندما يعاين ما أ ع د الله عز وجل له في الجنه ة من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت يمتلئ عين أذن عند لا ولا ولا على قلب بشر ذلك ل رأت خطر بشر ق ب بالسرور والفرح فيسارع إ ل ى أ ه ل ه ليبشرهم بما أ ع د الله سبحانه ا و ت ع له فمثله في الدنيا كمثل الطالب الذي عرف نتيجته ب أ ن ه قد نجح ف إ ن ه يريد أ ن يطير حتى يصل إ ل ى والديه في فيبشرهم فشتان بين هذا وذاك فهذا نجاح محدود في الدنيا أ م ا هذا نجاح أ ب د ي نجاح أ ب د ي ل ل إ ن س ا ن وفق في حياته ووفق حتى بعد مماته ف إ ن ه ينقلب إ ل ى أ ه ل ه المقصود ب ا ل أ ه ل الهممين إ م ا أ ن يكون المقصود بهم عشيرته من المؤمنين أ ق او ر ب من المؤمنين أ خاصته من الحور العين والغلمان في ا ل ج ن ة ك و ن المقصود ب من الشرطه ع بتحت م ن التي خارب يرجع إ ي ه م مسرعا ح ى ب ش ر ه م ب م ان رأى أو أ ه ي ر ج ع إلى خاصته م ن أ ه لها الجنة اللي م ل ح و ر ا ل ع ي ن و ا ويقوم ب ه ل ه م س ر و ر ا و أ أ م من ا و ت ي ك ت ا بها و ر ء ظ ه ر ه ن و ع ا ل ث ا ن ي ل أ ن ه من ط ب ي ع ة ا ل ق ر آ ن إ ذ ا ما ب د أ بالطائعين ثنى بعد ذلك ب ا ل ع ص ي ر و إ ذ ا ما نادى يا ايها الذين آ م ن و ا و ب ي ن ما أ ع د الله لهم أ ع ق ب ه م بالذين كفروا وما توعد الله عز وجل لهؤلاء فهنا ذكر أ ص ح ا ب اليمين ثم اعقبهم ب أ ص ح ا ب الشمال ولكن انظروا كيف عبر الله سبحانه وتعالى هنا بقوله واما من أ ُ و ت ي كتابه وراء ظهره في آ ي ة أ خ ر ى شماله وهنا وراء ظهره هل هناك تعارض ليس هناك تعارض ب ا ل ع ولكن كيف يتحقق أ ن ي أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن بيده اليسرى كتابه من خلف ظهره من وراء ظهره كيف يتحقق قال هذا الأمر قال العلماء أ ن يميناه ه عنفه تغل إلى ل والقدر ي ي ي د م ن تغل إ ل ى عنقه ثم ي أ خ ذ كتابه بشماله من وراء ظهره فيه ما فيه من ا ل إ ذ ل ا ل و ا ل إ ص ر ا ر ثم هو ب ط ب ي ع ة الحال يريد أ ن يتوارى من الناس لأنها فضيحة على الأشعال فضيحة رؤوس هو عارف الكتاب ده فيه مصائب قالوا يا و ي ل ت ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا وجدوا ما عملوا إ ي ه ولا يظلم ربك ه ذ احد هذا هو الأول الثاني الله الأول ورأي قالوا رأي أن الثاني س ب ا وتعالى ن ه ي خ ل اليسرى يده في صدره حتى تخرج من ظهره فبها ي أ خ ذ ايه الكتاب سوف لتدخل ي ب في الصدر وتنفذ من الظهر و ي أ خ ذ بها ا ل ا الكتاب ي ب ا فيها ما فيها من العذاب و ا ل ش د ة و ن ك ا ي ه ولكن جزاء بما, ايه؟ بما قدمت يداه في الدنيا و أ م ا من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فيدعو ويقول يا ثبورا والثبور هنا معناه هو الهلاك والدمار والعياذ بالله وهي ك ل م ة تشتمل على جميع أ ن و ا ع المكاره هذه ا ل ك ل م ة كل انواع المكاره تشتمل عليها هذه الكلمه فعندما يجد ما ا ج ت م ل عليه هذا الكتاب من المساوئ ف إ ن ه يدعو بالثبور والهلاك والوي ل على نفسه إ ذ ا معنى ك ل م ة ثبور أن يقول يا ث ب و ر ا ومعناها الهلاك وهي ك ل م ة تجمع كل أ ن و ا ع المكاره والعياذ بالله و أ م ا من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا يعاين هذا العذاب ويدخل جهنم التي هي ن ص ي ر ه ومنقلبه إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا أو أنه أخذ دخول وإيه أو تعليله كتابه النار بشماله إيه ظهره سبب سبب وراء من ل أ ن ه كان في الدنيا يعيش في طرف وفي بطر ولم ينشغل أ و لم يشغل نفسه ب ا ل آ خ ر ة ولم يعمل لهذا اليوم فلمثل ا هذا فليعمل اليه العاملون هم ب ي ك ل و ا ويشربوا بالشغلين نفسهم ويعيشون في نعم وفي ط ر ف و م ن ا ل شغلين نفسهم ب أ م و ر ا ل آ خ ر ة نهائيا فالدنيا التي يعيشون فيها تربعت على قلوبهم و أ خ ذ ت كل أ و ق ا ت ه م فالسبب في أ ن ه م استوجبوا عذاب الله سبحانه وتعالى أ ن ه م كانوا يعيشون في هذه الدنيا دون أ ن يتفكروا في ا ل آ خ ر ة ودون أ ن يعملوا لهذا اليوم بخلاف الطائعين أ ن ه م كانوا في الايه كانوا في أ ه ل ه م دائما مشفقين يعني مشفقين يعني يتفكرون في هذا الكون وفي يخالق وتعالى الكون سبحانه وكان الخوف والهم قلوبهم الخوف خلق هذا الله خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى ب د و ا ا ل مسرورين في أ ه ل ه م ودون مشفقين من عذاب الله عز وجل في أ ه ل ه فهل يستويان عند الله عز وجل أ و في ا ل م ك ا ن ة في ا ل آ خ ر ة ك ه انه كان في أ ه ل ه مسرورا إ ن ه ظن أ ن لن يحور يعني هو اعتقد في نفسه أ ن ه هو مش حيرجع ت ا ن ي يا اما أ ن ه مش حيموت أ و مش حيرجع ت ا ن ي للحساب يعني كلمة ح ولذلك ر ديك ا ل الرجوع ل ي هو و سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أ ر ض ا ماذا قال قال ما علمت معنى ك ل م ة ي حور إ ل ا عندما سمعت أ ع ر ا ب ي ة تقول ل ب ن ي ت لها حور ايرجعي تعلمت أ ن معنى ك ل م ة ي حور يعني يرجع اللي ويعتقد الرجوع ن ي هو ا ع في نفسه ظن أ و اعتقد في نفسه أ ن ه لن يرجع م ر ة ث ا ن ي ة بعد الموت للحساب ب د ا ي ة ا ل أ م و ر التي استوجب بها ما اعد الله سبحانه وتعالى له من العذاب في ا ل آ خ ر ة بلى أ و دا جواب عما سبق بلى إ ن ه سيحور أ و سيعود للايه للحساب وللثواب وللعقاب إ ن ربه كان به بصيرا فالله سبحانه وتعالى م ض ط ر ع على ا ل إ ن س ا ن بصيرا له يعلم كل حركاته وكل سكناته فلم يقل عليما ل أ ن ه يعلم ما ينطوي عليه قلب هذا ا ل إ ن س ا ن بل أ ن ه يعلم ما ينطوي عليه قال بهذا الإنسان ويرى ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة ارتكابه للطاعات وفي حالة ارتكابه للايه في ساعه ة ف ع ل ل ل ط ارتكابه ع ساعة ا ا ت وفي للمعاصي إ ن ه كان به بصيره فلا أ ق س م بالشفق قسم من الله عز وجل بايه بالشفق اللي هو ا ل إ ح م ر ا ر الذي يراه ا ل إ ن س ا ن في س ا ع ة غروب الشمس ولكن ا ك رؤيه اخر ل و ا ا ل م ق ب ش ا ء ا ل ب ي ا ة ا ل ل ي ه و ا ل ب ي ا لوالبياض ا ل ب ي ا ض ا ل ب ي ا ض ا ل ب ي ا و ا ل ب ي ا ل و ا ل ب ي ا ل و ا ل ب ي ا لوالبياض لوالبياض ل و ا ل ل و ا ل ب ي ل و ا ل ب ي ا ل و ا ل ب ي ا ل و ل ب ي ا ض لوالبياض ا ل ب ي ا ض ل و ا ل ي ا ض ل و ا ل ب ا ل و ا ل ب ا ل و ا ل ب ا ل و ا ل ب ا لوالبياض لوالبياض و ا ل ب ي ا ل و ا ي ا لوالبياض و ا ل ب ي ا ل و ا ب ي ا لوالبياض و ا ل ب ي ا ض و ا ب ا ل و ا ل ب ي ا ض و ا ل ب ي ا ض ا ل ت ي يراها ا ل إ ن س ا ن في س ا ع ة غروب ا ل ش م س و ا ل ل ي ل و م ا وسق ك ل م ة و س ق د والليل يضم ا وما ا ل ع ل د و ا التي ب تجمع في س ا الليل إلى مكانها التي ع أعد ة له إلى لها يعني إ ذ ا ما قلنا مثلا طعام م و س و ق يعني طعام مجموع م و س و ق يعني مجموع يبقى المعنى والليل وما وسق يعني الجمع والضم للكائنات التي ت أ و ي إ ل ى مكانها في دخول, في دخول الليل والقمر إ ذ ا اتسق ا ت س ق اتساق القمر ا ل ل ي هو كمال كمال ضوئه في ليله الايه الرابعه ا عشر من الشهر آه اللي هو كماله وتمامه تمام وكمال البت والقمر إذا اتسع إيه يعني هو لتركبن طبقا عن طبق إيه هو يعني معنى لتركبن طبقا عن معنى طبقا طبق الانتقال الركوب يعني الانتقال يعني من ح ا ل ة إ ل ى ح ا ل ة أ خ ر ى ف ا ل إ ن س ا ن يحيا ثم يموت ثم يبعث ثم يحاسب ثم يعاين ا ل أ ه و ا ن ثم يصير مصيره إ م ا إ ل ى ج ن ة و إ م ا إ ل ى نار لكلا انتقاله مراحل ينتقل ن م ه ا ا ل إ ن س ا ن من مرحله ة مرحلة. مرحلة إلى بمعنى الى عن طبق ا ا ا ن من ت ق ل مرحلة ل إ م ر ح ل ة أخرى وقيل أ ن المراحل د بها ا ا ل م ر التي يمر بها ا ل إ ن س ا ن في خلقه نطفة يأذن لتركبون عن طبقا طبق فعلقة فمضغة فعظام عز الله وجل له بالخروج وهكذا حتى الانتقال من م ر ح ل ة إ ل ى مرحلة, مرحله اخرى فما لهم لا يؤمنون الخطاب هنا ل أ ه ل مكه ف إ ن هؤلاء رغم ما ساقه الله سبحانه وتعالى من ا د ل ة وبراهين وحجج تدل على كمال قدرته وتبين لهم انهم سوف يبعثوا م ر ة ث ا ن ي ة للحساب فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أ س ا فعليها ورغم ذلك يكفرون بالله عز وجل وهذا فيه ما فيه من ا ل إ ن ك ا ر والتعجب من صنيع هؤلاء فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا استمعوا, استمعوا إلى القرآن لا القرآن الكريم قرأ عليهم لا يسجدون إ ذ ع ا ن ا له أ و إ ذ ع ا ن ا بما فيه من و ا م ر ونواهي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله وهذه هي السجده النبي صلى الله عليه وسلم كما أ خ ر ج ا ل إ م ا م مسلم وغيره عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن ه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة عندما ق ر أ هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة سجد عندها وظل أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه يسجد لهذه ا ل آ ي ة عند قراءتها يعني و آ ي ة ا ق ر أ بسم ا ربك الذي خلق حتى نقل إ ل ى الله سبحانه وتعالى إذن الموضع د و موضع إ ي ه س ج و د ولكن هناك ر أ ي لسيدنا عبد الله بن عباس قال ما في المفصل من ايه السجود م ف ص ل كما قلنا أ ن ا و إ م ا من ب د ا ي ة س و ر ة محمد او ق ا ق ا ل نا ليس ف ي ه او آية س ج د ولكن ه ذ ا ا ل قال و و ل م أخرجه ا إ م ا م م س ليس م عن أ ب هريرة يرجح أن و ر ا ل م فيها ص ل السجود و إ ذ ا قرئ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون ده كمان مش ب يبين س ج د ل انتقل الله سبحانه وتعالى لنا بحالة سبحانه أخرى ب ي لنا فيها ان هؤلاء ينكرون او يكفرون ب ا ل ق ر آ ن صراحه بانهم يكذبون, يكذبون به بل الذين كفروا يكذبون والله أ ع ل م بما يوعون يعني بما, بما تضمر قلوب هؤلاء و إ ض م ا ر القلوب ف ك أ ن القلوب أ ص ب ح ت وعاء لما ا ج ت م ل ت عليه من حقد وحسد م ن وبغضاء م ن وكفر م ن برسول الله صلى الله عليه وسلم و ب ا ل ق ر آ ن الكريم فالله عز وجل يخبر هؤلاء ب أ ن ه يعلم ما ا ج ت م ل ت عليه قلوبهم من حسد ومن بغضاء ومن ك ر ا ه ي ة ل ل ق ر آ ن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والله أ ع ل م بما يوعون فبشرهم بعذاب أ ل ي م انظر معلوم أ ن ا ل ب ش ا ر ة لا تكون إ ل ا في الشيء ا ل ا ر وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ ن لهم جنات تجري من تحتها الانهار ا ل ب ش ا ر ة دائما لا تكون إ ل ا في الشيء ا ل ص ا ب ق طيب إ ذ ا ما استعملت في غير مكانها وجاءت في الشيء ا ل ض ر أ و في العذاب يب جاءت على سبيل التهكم والاستهزاء بهؤلاء تمام تقريع واستهزاء وتهكم بهؤلاء ولذلك أ ه ل م ك ة الذين كانوا يضحكون على أ ص ح ا ب رسول الله و أ ر ا د الله عز و جل أ ن ينتقم منهم و يجازيهم على هذا في الاخره آ خ ر ة بأنه ب س ح ن كان يفتح لهم بابا من أبواب الجنة ه لهم وتعالى أبواب يفتح حتى بابا ي ج و ويسرعوا كادوا يصلوا دونهم ا مكانهم هذا المكان فإذا ما من عليهم أن إليه فيضحق ي إلى إ أغلق ل اهل الايمان ويفعل الله سبحانه وتعالى هذا الامر بهم ت ك ر ا ر ومرارا فالمقصد منه ب ر ض و ايه ا ت ه ك م ولسهزاع بهؤلاء جزاء بما قدمت ايديه فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا, لمن يا رب؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات ف إ ن هؤلاء لهم أ د ر غير ممنون أ ي غير مقطوع متصل ومتواصل